إلى شيء ما أو كل شيء ما. صرخاتك زهان في صدور الأحرار. ونداءاتك تُقذنها لا تدفع كما تُطفئ النار. إنهم قادمون. انهم قادمون. إلى سبيلنا نمضي نمضي نمضي. فلا تغيّر للدين مجدود وليعب للدين عزه والطرق من الدماء والطرق من الدماء عزمنا عزم الأباه لا نبالي بالطغاه نكره الظلمى ونأباه أنكونا جوبنا ولترق من الدمع ولترق من الدمع في سبيل إلهنا النبي نبي تغيير رفع عني و هل يعد ان يعيد ديمهد و ان يعد يديني الدماء والطرق من الدماء نحن للإسلام حصن نحن جند أوفيا في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء والطرق من الدماء والطرق من الدماء Sabih li ilahi namni namtagi af'al wa hal al يوم بادر في دمانا وبحيطينا علانا وعلى اليرموك نشجو نحن للدين فداء والترق من الدماء والترق من الدماء لسبيل الله نمي يغير رفع من